بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انتدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجت جيلًا وَإِذًا نُفُوسٌ زُوِّدَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلَىٰ مَتْنِ نَفْسٍ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تنفس